بسم الله الرحمن الرحيم الحق ملحق وما ادراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعه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 فأن ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالقاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في لِنَجْعَلْهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَعَتِيَهَا أَذِنُوا وَعِيَه فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً فيومئذ وقعت واقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون وَمَا إِذًا تُغْنَىٰ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ, فيقول هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما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 فضُ فَ غُّ ثَُّا الجَحيمَ فَلّ ثَُّ فِي سلسلَةِ ضَررحهَا سَبعونَ ذِراع فَسْنك إِهُ كانََ لاَا يؤمنِنوا بِالَّهِ ضي ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من عسنين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تُنْذِيرٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضًا أَقَاوِيلَ